إِنَّ رَبِّي غَثُورُ الرَّحِيمِ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِ بِهِ أَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَائِنٌ مَكِينٌ آمِينٌ قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ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 ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين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 وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون